أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم من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 ولا يقوده حفظهما وهو العلي العظيم لا اكراما في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمتك بالعرة الوسطى لن فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاووت يخرجونهم من النور إلى الضرم هؤلاء كأصحاب النار أولئك أصحاب نارهم فيها خالدون